الله الله الله على الوالد والمظلوم له الله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 صاحبتي يا أخوي ما هو لوجه الله؟ ما هو لوجه الله؟ تظلم صديق صدق وياك العمل الله على الظالم والمظلوم له الله. الله. شلتك في عين الله من عسرة لليسر.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 والمظلوم لها الله الله على الظالم والمظلوم لها الله للصحبة عز وقدر وخلاص بالعشرة صاحتني يا أخوي ما هو لوجه الله الله لوجه الله, الله تظلم صديق صدق وياك العمر الله على الظالم والمظلوم لها تشرب غدير الماء وانشرب المرة هذا المثل بالأمس قاله خلق الله قاله خلق الله جلد مهب جلدك على الشوك جرا الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله تشرب غدير الماء وانشرب المرة هذا المثل بالأ قالوا خلق الله، جلد مهب جلدك على الشوك جرّا، الله على الظالم والمظلوم له الله، المظلوم له الله، أحمل في قلبي جرح من عشرة مرة. طعنتني بالغدر أرحم وخاف, الله. ارحم وخاف الله احمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله, أرحم وخاف الله. انت يدك بالمايوانا على الجمرة انت يدك بالمايوانا على الجمرة الله على الظالم المظلوم لها الله الله على الظالم والمظلوم لها الله للصح بعز وقدر وخلاص بالعشرة صاحبتني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كلام الله على الظالم والمظلوم لها الله